والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسروا الميزان والأرض وضعها للأنام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 وقل قل جان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان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 Fabi ay alai Rabbiku maatukdibal, yasaluhu maafil sanaat wal ar, kulla yoomin huwa fi shalih. Fabi ay alai Rabbiku maatukdibal, senafro lakum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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عنه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 يَفصِلُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَأَلَمَنِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Zawatah fnaan, fbi ayyalan yrubku maatukdiban, fihi ma'ainan tajriyan, fbi ayyalan yrubku maatukdiban, fihi ma'min kulli fakehat ya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 Rabbu, ma tu keldiban? Hal jazaul ihsan, illa ihsan. Fabi ayyala, ما تكذبان مدهامة فبأي آل ربكما تكذبان فيهما عينان ضختان فبأي آل ربكما تكذبان كِهَتٌ ونخلٌ ورمّان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان شَرَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَقُمْ مِثْلُهُ مِنْ إِنْسٍ قَبْلَهُمْ ولا كين على رفرف خضرو وعبقري حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.